سبحان الله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وندوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن نبينا محمداً عبد الله ورسوله بعثوا الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً فبلغ البلاغ المبين أن الله مسلم وبارك عليه وعلى آله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 ومثل منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساء نغذبه والرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا بيله الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كوراً سديداً يصلح لكم أعمالكم Ouy والساعلة في الدنيا والآخرة أنا وهو تعاهد التوبة النافعة تعاهد التوبة النافعة فإنها إرادة من أعلى العبادات وقربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم سبحانه وتعالى de سنة. هي ربادة نادى الله لها ربادة المميليين. من اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشريف انه يتوب يوقع ويستغفره في اليوم اكثر من سبعين موار. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس استذكروا الله واتوبوا إليه وإذن استذكروا الله واتوبوا إليه في اليوم أكثر من سبعين مرات والسر في قوله عليه الصلاة والسلام أكثر من سبعين مرات كما يقول جراح الحديث الإشارة إذا شأن خطوره المنافقين الذين عند الله في شأنهم انت تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم وفي روايه الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اني استغفر الله ورسوله لي في اليوم مئة مرة فقد نادى الله عباده المؤمنين، المصدقين وعده ووعيله، المحافظين على حدوده، ناداهم بهذه الصفة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ثم أمرهم بالتوبيه، توبوا إلى الله توبة نصوحاء، والتبة النصوح. تجتمع فيها ثلاث خفات. اللي اجتمعت بها ثلاث خفات فهي ثوبة ناصحة. الصمة الاولى الثوبة من جميع الذنوب والمعاصي. بمعنى لا يتوب من ذنب ويقصره على اكتراف ذنب اخر. فليس بشعل المؤمن التالي ان نفر على الظنوب. وهو يعلم انها ذنوب. ولم نفروا على ما على ما ذعلوا وهم علمون. الصلة الاولى من صفات التوبة النصوح ان تكون توبة من جميع الذنوب والمعاصي. وصفة وجل بعيدة من شوارب الرياض والسمعة صادقة في السر والخفاء والجهل والعلد والخلوة والجنوى في كل الأمور يصدق في إخلاصه في تلبته لله عز وجل حتى تكون بهذه الصفة صفة ناصحة والصفة تسنى تجتمل على الشروط المعتبرة في صحتها، وهي الاقلاع عن محصية. الاقلاع عن غفلة. الاقلاع عن الكسوة. الاقلاع عن استأخر عن اداء الواجب. عن اداء خريبة. والشرب الثاني الندم على ما فرط بالله. اما من اكذاب على معصيه او تأخر عن طاعة. والشرف الثالث ان يعزم عزيمة صادقة انه لا يعود الى اكراف الذنب ولا يعود الى التأخر عما اوجب الله عنه وجل العين. وإن كان ثم ما يتعلموا بحقوق الادميين رد الحقوق إلى أهلها وطلب السماح والعقل وقد اجتمعت هذه الشروط في آية نكتب الله عز وجل بشر الله فيها عبادة بالمغفرة إنهم استوعبوا تلك الشروط فكان سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ايها المسلمون ان كفت التسوير وكفت الاهماد من لده الانسان فيؤخر التوبة ويغبر عن التوبة ويبسو لذلك كلبه. انها لطريقة مظلمة. لان الانسان لا يدري متى يفجأه القجل. ومتى يقع عليه العذاب. فلذلك شرع الاسلام تعابل الثوبة. في كل وقت وحيد. محاربة للغفلة. وبحثا عن ديونة القلوب وقصورها وخوفها من خالقها سبحانه. قبل قلول اي علاق مفاجئ قد حل لتناسي كثير. فالله جزء على يقول افانا من نهر القرى ان يرسيهم بنتنا ضحى ومرعبون. افا امن اهل الكرة ان يحتيهم فلسنا بيادا وهم نائمون? او امن اهل الكرة ان يحتيهم فلسنا وهم يلعبون? افا امن ممكن الله? فلا ينمن مكر الله الا قوم القاسلون. كم من عذاب حد من الناس من حروب من رحمة، من جهاد، من مجاعة، من اجتياح علوم، من فيضانات، من حرب، من غير ذلك من أنواع الذنوب التي كلف أن يعترف بها المعتبرون. التوبة إلى الله عز يحبه الله عز وجل من عبده المؤمن إذا حافظ المؤمن على التوبة على طهارة القلب ورقاء الجوائح إن الله عز وجل يحبه وقد أعلم الله عز وجل محبته لهذا النوع ما بشط التربين المطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قبل العدادة حتى تندفع الى الطاعة. وبعد العدادة حتى تفر منه. كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانا الله عز وجل في كتابه الكريم. الآيات التي تبكوا معدادات وفي ختام تلك العدادات الدعوة من الله عز وجل إلى الذكر. وردت بها التوبة واجبة على المسلمين بدلالة الكتاب والسنة لان الله سبحانه وتعالى قال بشر عباده بانه يمنع عنهم العذاب انهم تابوا وستغفروا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون التوبة بريضة واهمالها واحد من اقبح الذنوب اهمال التوبة وإهمال قلوب لتسكن ولتمر والتصار في الأدواء. نتيجة النوم والمعاصي. كرية خطيرة منتشرة. وقد وردت في حديث الصحيح عن الجغيرة اللي يطور عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا غادر العقل لغبا نكت في كربي نكت سودان. فإذا تاب ومنات ثقر كربه أي تشافى وصحى من السكم والمرض وأصلح صحيحة إذا تاب، إذا تاب كربه صحيحاً مجهراً فإذا تاب من زمد ثقر قلبه وإذا عاد للزمد نفت في قلب نفت سوداء فإذا عاد إلى الزمد نفت في كرب نفت, نفت سوداء أي تكرر الزم عليه حتى يعلو قلبه الران فذلك حول الله فلا بل ران على قلوبهم ما كان يكتبون. الامراض الجفنية من حروب ومن اضراض ومن جروح الى تركت حلت فيها سبريات بكتية وتوسعت نفسيات. فيجب يتحقق لكم الفلاح. والنجاح والسعادة والحياة الطيبة. التي انارها ذكر الله عز وجل. وانارها تقوى الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحصل هداية في تلك التوبة التي يوليها الإيمان كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تحصل لهم الهداية في الدنيا والنجاح في الآخرة تحصل لهم الحياة الطيبة في الدنيا الحسنة في الاخرة. من عمل صالحا من ذكر او منذى وهو مؤمن. فلن في انهم حياة طيبة. ولن في انهم من احسن ما كانوا يعملون. والأخب الشبيل يجهلك في اليوم الناف عمر التوبة. الذلك اعملوها وتساهلوا عنها. فما هي التوبة من البخل التوبة ما البخل? ان يندم الانسان المسرف على ما اطابه ما البخل والشهر. ويبدل زكاة ماله وفتكة ماله في سبيل الله عز وجل. ان الله اقرأ عباده بهذه الطاعة. وان تنكروا لها كارة سبحانه. ان الله غني حميد. غني حليب. غني عنكم. هو الذي بتهي القرب. بتهي المال. عام. لانبخلتم ودمنتم حبيب. واطباكم الشفر. فالله وليم حميد ما هي التوبة من اهمال الصلاة والتأخر عنها عند كثير من الناس. الذين لا يعرفون الصلاة الا يوم الجمعة. او ديار رمضان وبقية الرياب ينامون عنها. ويشتغلون عنها هذه الارغور. والسهر واللهو. ولذلك عن الأمور. التي تلهيهم عن نفل الله وعن الصلاة. ما هي التوبة من هجر قرآن? ما هي التوبة من اعمال اللسان في الغيلة والرهيمة وحفظه عن نفل الله وعن الله? الله؟ ان التوبة امرها ورسل كبير. شأن عظيم. فلنفكر الله سبحانه وتعالى والنطهر قلوبنا من ربنا. والنطهر جوارحنا من الكسوة. والنزع كل ذلك. في طاعة الله عز وجل عمل بقوله: قوله. كلنا صلاتي ونسكي ومحجاري ومماتي. إلاك رب العالمين لا شريكة. وبذلك نظرك. طالح الله لي ولكم في القرآن عظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن عظيم ونفعني وإياكم من أبيهك أننا يأتي حكيم أقول قولي هذا ولاستغفر الله لي فاستغفروه وتوفوا ليه إنه هو ربور رحيم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 حتى اته يمين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وربي الله عن أصحابه وتابعه بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما الله عباد الله أيها المسلمون انهم اما ان يستقبلها بسمع صاغٍ وقلب واعٍ وجوارح جدعينة ونفسٍ طيبة وفضل المنشرح وقرب مرفعٍ فيشوف الله فيشوفهم الفائزين واما ان يسمعها ثم لا يعيها وتجاهلها ويصاب بالأنبة والنقران ويقول أنه من النوع الذي ينبغي ألا يُصاب بالتوبة وقد ذم الله جل على هذا الإنسان هل يتبع لهذا الطبع المنحط فقال سبحانه ومن الناس ما يعجبك قوله؟ All right. Well, I'm مجلبي تلك الراحلة قائمة من جانبه. وعليها طعام وشرابه. فانتزم خبامها وقال من شدة الفرح اللهم انت عمدي وانا ربه. من شدة الفرح. تلع ذب لفانه. وهذا رب متى. فالله جل وعلا يفرح بتمد التائبين. يابسوا له بالليل. ليتوب مسير النهار. ويغفر من يدوب النهار ليتوب مسير الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها كما نحوى النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدار الله يتوب عن عدد ما لم يغرقه. قال كبير يغرق السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قالوا لي أني تبتنان والذي أموتونهم فذلك أعددنا لهم عذاباً ألا وصلوا أسلموا على من أصر الله مبشرا ونذيرا، وذار لك الله بذله والفراج المنيراً فقد أغل الله جبل على ذلك في كتابه الكريم فقال سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عنا له الرحمه الغعيد وتابعيهم من حسان الى يوم الدين واغفر عنا معهم بعبدك وذلك يا رب محمد اللهم ربنا آتنا في حسنة. وبالآخرة حسنة. وقعنا على منا، اللهم أهنو صلاة قواها، وزكيها أنت خير من زكها، أنت وليها ولاها، اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، اللهم أحني قرورنا بالإيمان، اللهم أحني جوارحنا بالإيمان، اجعلنا خوارين مخلدين، وداة المتقين، في ثوابك غافير، ومن عتابك خائفين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يخافونك بالسرع والعلانية اللهم اجعلنا من عبادك الذين يخافونك بالسرع والعلانية يرجون تغابك ويخافون عقاوك. انك انت سنو من عليك. اللهم حبب الى الايمان. وزينه من قروبنا. وكره الينا الكفرة والبسوق والمسياد. واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم كما اعدت الاسلام فاعد المسلمين اللهم اعز عبادتك المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم اشفهم وعافهم تلاهم واطعم الجائعهم ونسق عطشانهم وفك اسرارهم اللهم ارفع الباء عن المظلومين المسلمين اللهم رفع التعثر الجهاد عن عبادك المسلمين اللهم انشر بركاتك ومغفراتك على مجتمعات المسلمين في كل مكان يا رب العالمين سبح الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان والخير القرب وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعلمكم هذا كنذكرون فذكر الله اعظم تركم واشكره على نعمه يرزقكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعه.